الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ن الحمد لله رب العالمين ي سيد الأولين والآخرين ن والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيب رب العالمين قائد حبيب المتقين الغر المحجلين إمام المتقين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن كنا قد تحدثنا عن النشاط العسكري والسياسي ما بين فتح خيبر وما بين ع م ر ة القضاء في هذه ا ل ف ت ر ة أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا وبعث البعوث والمتامل لسيرته يجد أ ن ه م ر ت ا ح يوما من الدهر أ ب د ا هذا شعار س ي ر ة و أ ص ل ا ل س ي ر ة التفاعل و أ ص ل ا ل س ي ر ة ا ل ق و ة و ا ل ح ر ك ة لم يرتاح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد قوله تعالى يا أ ي ه ا المدثر قم فانذر م ر ت ا ح بعد ذلك أ ب د ا حتى لقي ربه ما بين فتح خيبر وهو جناح من ا ل أ ج ن ح ة الثلاثه التي كسرها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جناح اليهود أ ر س ل س ر ي ة أ ب ي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إ ل ى نجد حيث بني فزاره وكان معه في ا ل س ر ي ة س ل م ة بن ا ل أ ك و ع رضي الله عنه وهو الذي لو تذكرون قصته م ش ه و ر ة ب أ ن ه وقع في سهمه ا م ر أ ه ج ا ر ي ة ج م ي ل ة جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه كل يوم على مدار ث ل ا ث ة أ ي ا م في السوق أ ن يهبها له فيقول ب أ ن ه ا ج م ي ل ة وفي اليوم الثالث وهبها النبي صلى الله عليه وسلم ففدى بها أ س ر ا ء من أ ه ل م ك ة واضح هذا ا ل س ر ي ة ا ل ث ا ن ي ة كانت س ر ي ة عمر بن الخطاب إ ل ى ت ر ب ة وهي م ن ط ق ة تبعد أ ر ب ع ة أ م ي ا ل عن م ك ة وكان هذا ل ق ب ي ل ة هوازن ولم يلق كيدا ثم بعد ذلك كانت ث ر ي ة بشير ا بن سعد ا ل أ ن ص ا ر ي إ ل ى بني مره ج ه ة فتك وفيها قتلوا جميعا وكانوا ثلاثين فارسا عن آ خ ر ه م وارتث بشير رضي الله عنه في القتلى فظنوه أ ن ه مات ثم تحامل على نفسه حتى دخل ا ل م د ي ن ة وبشير هو الذي كان يحفظ ا ل أ س ل ح ة في ع م ر ة القضيه أ و في ع م ر ة القضاء كما ذكرنا في درس مضى ثم بعد ذلك كانت س ر ي ة غالب ا بن عبد الله الليثي والسرايا ب ا ل م ن ا س ب ة متفق عليها بين اهل السير ي ولكنهم اختلفوا في تحديد مواقيتها فمنهم من يرى أ ن ه ا كانت في ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة بعد ا ل ه ج ر ة في آ خ ر ه ا المهم س ر ي ة غالب بن عبد الله الليثي م ش ه و ر ة ب أ ن ه ا ا ل س ر ي ة التي قتل فيها أ س ا م ة بن زيد نهيك بن مرداس بعد أ ن قال لا إ ل ه إ ل ا الله فقتله فقال له أ ق ت ل ت ه يا أ س ا م ة بعد أ ن قال لا إ ل ه إ ل ا الله قال إ ن م ا قالها خوفا من السيف قال أ ش ق ق ت عن قلبه كيف بلا إ ل ه الا الله إ ذ ا جاءت تحاج عن صاحبها يوم ا ل ق ي ا م ة هذه س ر ي ة تعرف ب س ر ي ة غالب ا بن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه و س ر ي ة عبد الله بن حذافه السهمي إ م ا التي كان هو أ م ي ر ا عليها أ و أ م ر عليهم رجلا من ا ل أ ن ص ا ر و أ م ر ه م أ ن يطيعوه فلما ضايقوه ا ل أ م ي ر أ و ق د لهم نارا وقال أ ل م ي أ م ر ك م رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي قال نعم قال أ د خ ل هذه النار فتلفت وجعل ينظر بعضهم إ ل ى بعض وقالوا برد منطقي جميل إ ن م ا أ س ل م ن ا فرارا منها و إ ن ا لن ندخلها في زلب خشنه فسكن روعه و ه د أ غضبه وسكنت نفسه واعتذر لهم فلما جاءوا ا ل م د ي ن ة قال أ م ا و إ ن ه م لو دخلوها ما خرجوا منها إ ن م ا الطاعه في المعروف هذه تعرف ب س ر ي ة عبدالله بن حدافه ل أ ن ه كان أ ش ه ر من في ا ل س ر ي ة توجد س ر ي ة أ ب ي حدر إ ل ى م ن ط ق ة ا ل غ ا ب ة و أ ذ ك ر أ ن قد علقنا عليها أ ن م ن ط ق ة تسمى منطقه ة ا ل غ ا ب ة وطبعا أ ك ي د ما هي ا ل غ ا ب ة الليلتنا ذي المهم في م ن ط ق ة ا ل غ ا ب ة هذا اختيار الحافظ بن كثير غيره من أ ه ل السير كالطبري والواقد وغيرهم يرون أ ن ه ا كانت هذه في السنه ة السابعة ل ك في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة قبل ذي ا ل ق ع د ة ل أ ن ع م ر ة القضاء كانت في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في شهر ذي ا ل ق ع د ة صح هذه ع م ر ة القضاء فكل ذلك قبله كان هؤلاء الطبري والواقض يرون أ ن س ر ي ة ا ل غ ا ب ة و س ر ي ة أ ب ي حدرد إ ل ى إ ض م م ن ط ق ة اسمها إ ض م وقد ي برضو و ع ت فيها قصة مشهورة قصة ق قصصتها عليكم في الدرس الماضي أ ن هذه السرايا كانت بعد س ر ي ة أ و م ع ر ك ة م و ت ة لكننا أ و ر د ن ا ه ا هنا ل أ ن ن ا نعتمد كثيرا في مراجعنا في ا ل س ي ر ة على الحافظ بن كثير أ ر ا ه أ ن ه أجمع وأضبط اجمع ل ح ا ف ظ ابن كثير أ و أ ض ب ط قال ابن كثير رحمه الله تعالى ب أ ن س ر ي ة أ ب ي حدرد إ ل ى منطقه ا ل غ ا ب ة لم يلق فيها كيدا أ ي ض ا كانت ل ل أ ع ر ا ب ثم س ر ي ة أ ب ي حدرد إ ل ى إ ض م و إ ض م وادي وهذه ا ل س ر ي ة اشتهرت ب أ ن هذه ا ل س ر ي ة كان فيها أ ب و ق ت ا د ة الحارث بن ربعي وفيها أ ب ي حدرد وكان معهم محلم ابن ج ث ا م ة ا بن قيس محلم ابن ج ث ا م ة ا بن قيس لقي هم جلوس ي ق م ن و ن و ي ر د و ن عدوا مر عليهم رجل على قعود ومتيع القعود نوع من أ ن و ا ع الابل والمتيئ متاع فسلم عليهم ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م وقال السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته فكف عنه الناس وهو عامر ا بن ا ل أ ض ب ط ا ل أ ش ج ع ي عامر ا بن ا ل أ ض ب ط ا ل أ ش ج ع ي جمر عليهم وقال السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مشى أ م س ك عنه الناس غير أ ن محلم ا بن ج ث ا م ة كان بينه وبين عامر شيء فحمل عليه أ و ضربه بسهم فقتله و أ خ ذ قعوده و أ خ ذ متيعه وفيها أ ن ز ل الله قوله تعالى من صوره ة النساء يا ي أ النساء ا ذ ي آمنوا إذا ضربتم إذا في ب ي ل ل ل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله ه فتبينوا تبتغون كثيرة مؤمنا وعند مغانم عرض كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم نزلت في محلم ا بن جثام ة في س ر ي ة أ ب ي حدرد التي قتل فيها عامر ا بن ا ل أ ث ب ط ا ل أ ش ج ع ي وكان عامر قد أ س ل م رضي الله تعالى عنه وقد أ و د ا ه النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته م ئ ة ن ا ق ة وقيل أ ن محلما جاء يستغفر له فابى ان يستغفر له على روايات ك ث ي ر ة في ا ل س ي ر ة م ض ط ر ب ة في هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ى هنا انتهى النشاط العسكري من بعد فتح خيبر التي كانت في, في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة تقريبا في بداياتها إ ل ى ذي ا ل ق ا ع د ة من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة على صاحبها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ب ر ق السلام جاءت ع م ر ة القضاء وقد أ خ ب ر ت ك م بان سلم دخل م ك ة وما فعل في م ك ة من ع م ر ة القضاء وتزوجه ب م ي م و ن ة رضي الله تعالى عنها و أ ن وكيلها كان العباس بن عبد المطلب و أ ن ه ا جعلت أ م ر ه ا إ ل ي ه و أ ن حويطب بن عبد ا ل ع ز ة بعد مضي ث ل ا ث ة أ ي ا م جاء وقد خرجت قريش خارج م ك ة و أ م ر و ه أ ن يخرج فقال لو أ ن ي أ ع ر س ت بينكم ثم صنعت لكم من ا ل و ل ي م ة والطعام ف أ ك ل ت م أ ر ا د أ ن ي ت أ ل ف ه م فقالوا لا ح ا ج ة لنا في طعامك الكتاب الذي بيننا وبينك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها بسرف سرف منطقه خارج م ك ة بنى بها ث ل ا ث ة ليال ثم قفل راجعا الى ل عليه وسلم ل ه إ ا ل م د ي ن ة وصل ا ل م د ي ن ة في ذي ا ل ح ج ة ده الدرس لحد هنا دي كله ع ب ا ر ة عن شنو م ذ ا ك ر ة م ر ا ج ع ة عشان تكون على استحضار ذهني في ذي ا ل ح ج ة من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة طبعا ع م ر ة القضاء مصداقا لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لكدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون انطبق هذا تماما وقد نزلت ا ل آ ي ا ت وهم في طريقهم إ ل ى ا ل م د ي ن ة في ا ل م د ي ن ة اختلف أ ه ل السير في ذي ا ل ح ج ة التي تسمى سريه تسمى سريه ابن أ ب ي العوجاء رضي الله تعالى عنه هذه السريه يقول بعضهم أ ن ه ا كانت في ص ف ر من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة وبعضهم يقول أ ن ه ا كانت في ذي ا ل ح ج ة هذا اختلاف بين أ ه ل ي السير الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رجح أ ن ه ا كانت في ذي ا ل ح ج ة رجح أ ن ه ا كانت في شنو في ذي ا ل ح ج ة ب ق ي ة المصادر رجحت أ ن ه ا كانت في في سفر خ ل ا ص ة هذه ا ل س ر ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ه م بعد ع م ر ة القضاء م ب ا ش ر ة أ ر س ل خمسين فارسا إ ل ى بني سليم ابن أ ب ي ا ل أ و ج ا ء سلمي من أ س ل م إ ل ى بني سليم وهؤلاء فرع من من هوازن فرع من شنو من هوازن ف أ ر س ل ه م ووصلوا إ ل ى م ن ط ق ة ودعوهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف أ ب و ا ف ت ر ش ق و ا بالنبل اجتمع خلق كبير من هذه ا ل ق ب ي ل ة و أ ب ى هؤلاء إ ل ا أ ن يقاتلوهم فقتلوا عن آ خ ر ه م واستشهدوا جميعا إ ل ا ابن أ ب ي العوجاء فقد نجا أ ي ض ا ارتث في القتلى فظنوه قد مات فاستغل الظلام والبرد فتحامل على نفسه حتى وصل المدينه ة إخواننا ف ناس ناس كتار ماتوا الدين د ه ماتوا فوق ناس كتار لكن نحن مشكلتنا ديننا ما فوق موت, ما موت فيه. وكان كتالون يكتملوننا ح ع د ي ن في محلنا يعني لكن نحن ن م ر و ن ق ت ل ن ا ناس د ه أ ص ل ا ما في ا ل آ ن الله اعلم يعني ي ق ت ل و ك انت في محلك وبعدك ذ يعتذروا وكمان ما يعتذروا ذات ه يقولوا ما ق ص د ي ن يعني ذ ا ت ه ت ع ر ف ا ل م ش ك ل ه ش ل و قال ح ب ا ل د ن ي ا و ك ر ا ه ي ة الموت الموده مهم ل أ ن ه بالموت تحيي القيم وبالموت تحيي الامم ل يتقايله و هو شو ه ن ا ا الوهن اللي عشفه حبه الدنيا حاصل والله يحب الدنيا بالله أول حاجة ناس الدنيا التجار والشغالين ا ذ أعوذ أول خلي وده عشفه حبه يحب ح ب كده ر والما بيخافوا والكسر في السوق والشغل التجيل. الماف عنده ضوابط كويس الله التقيل الماف في عنده خ ل ي ده ك ل خلي ه ن ا ا س ل ش ي و خ ذاته ج ا ر ي و ر ان ء ا ل د ي الدين ا ناس ش ف ت الشيوخ ا ذ ت ه الواحد ل ك الشيوخ ا ل ق في الدنيا السوق السوق. ج جامع ا امام م ع ع لكن ن ه حق ي ع في ل ن ه ويقول كل ممين ت حايم 24 ساعة س ب و ع ك ه في ا ل س و ق يجي امام ل ج ر جاري ي يليف ع في المنبر ن بعد ذلك جامع ر نجر جد لأنه جد م ح حضر ض ر ما ولا、جهزة. والله خطبة جهزة ف ل قال لي يا مولانا ي يا واحد الدين دائر ع ج ي ا و ا ح د ش ي خ من الشيخ قال ليه الدين بدور له عجين قلت له ايه والله صحيح الدين داير له عجين شعار رواه م ن د ه قال ليه الدين داير عجين صحيح والله الدين داير عجين. عجين يعني ليه الدين لي والدين بيستوي يعني شديد وهجعان تعتبانة عب كنت الناس فقرانة كان بدور بأم ب أكد أقول والرسول الفقر له الأمة قلت ل الله قال قال مش شentreما حتى حتى انت تقول دين و ه و يقول شنو يقول عجين د ا ئ ر عجين لكن في ا ل ن ه ا ي ة ل ل أ س ف الشديد أ ق و ل لك حب الدنيا شيء عجيب و ك ر ا ه ي ة الموت أ و و ك ر ا ه ي ة القتال كما قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فبالتالي ت ل و ه ن يا خمسين ماتوا ما وقف أ ص ل ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام خمسين ماتوا خلاص مضوا إ ل ى ربهم في جنات الخلد إ ن شاء الله و لكن المسيره م ا ض ي ة هذا الدين إ ن م ا أ ق ي م على جماجم و أ ش ل ا ء ا ل أ ط ه ر هذا الدين إ ن م ا أ ق ي م على جماجم و أ ش ل ا ء ا ل أ ط ه ر من هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم خمسين قتلوهم جميعا وده عادي جدا سريه بشير ا بن سعد ا ل أ ن ص ا ر ي الى بني م ر ة إ ل ى ج ه ة فدك كانوا ثلاثين قتلوا عن عن آ خ ر ه م والدين م ا ض ي بل الدماء تضيء الطريق دماء الشهداء تضيء الطريق الدار أ ق و ل ه إ ن ه عمر بن عبد العزيز كان يرسل غارات في كل س ن ة في س ن ة من السنين قائده معاويه بن الحارث أ و غ ل في بلاد الروم في فصل الشتاء وحقق انتصارات ف أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة تقرير يبين له ا ل أ ح و ا ل قال وقد توغلنا واحتللنا وفعلنا وغنمنا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا فقال عمر للرسول الذي يحمل ا ل ر س ا ل ة السفير قال له كم قتل من المسلمين قال واحد غاص به الجليد فمات أ و غاص في الجليد فمات قال تطلقها غير م ك ت ر ف مات مات خلاص يعني بكل س ه و ل ة كده ائتني بالدوات جاب الورقه والقلم أ و ل الجلد قال يا م ع ا و ي ة إ ي ا ك وغارات الشتاء لمسلم واحد أ ح ب إ ل ي من الروم وما ح و ت قال لو إ ي ا ك إ ي ا ك وغارات الشتاء فلمسلم واحد أ ح ب إ ل ي من الروم وما حوىت اما نحن يقول لك ماتوا في غ ز ة لحد ح ت ة خ م س ة وثلاثين بالله زين ما حصل ح ا ج ة خ م س ة وثلاثين يقول لك زين ما حصل ح ا ج ة ثم بعد هذه ا ل س ر ي ة وقع حدث من ا ل أ ح د ا ث ا ل ا ج ت م ا ع ي ة رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إ ل ى أ ب ي العاص بن الربيع ختنه نصيب ه يعني كانت تحته ومفرقين هو في م ك ة وهي في ا ل م د ي ن ة أ س ل م فردها النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نقف مع حدث من أ ع ظ م حوادث ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة وهو إ س ل ا م ك و ك ب ة من أ ف ذ ا ذ أ ه ل م ك ة أ س ل م عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن ط ل ح ة ا بن أ ب ي ط ل ح ة العبدري العبدري من بني عبد الدار من أ ه ل مصعب بن عمير هؤلاء حملت اللواء أ س ل م هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة في تقريبا أ س ل م و ا في بدايات ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة مع س ر ي ة ا بن أ ب ي بنو العوجاء السلمي ا ل ماتوا في ه ا ق ل ن النبن الخمسين إ ل ا من إ ل ا أ م ي ر ه م رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن بعدها م ب ا ش ر ة أ س ل م هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة وكان هذا فتحا و س أ ح ك ي لكم ا ل ق ص ة عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه يخوان نزول والله أ ن ا ب استغرب في رجل صحابي كعمرو بن العاص كيف يتطاول عليه ا ل أ ق ز ا م أ ق ز ا م زول ما عمل أ ي ح ا ج ة في الدين ده لا ش ا ل س ف والله لو كان حذر كان قام جاري ا ل ن و ع الزيده كان كان حذر مع ناس ع م ر بن العاص كان قام جاري كنت ع م ر بن العاص تيجنبه يقدر فتح مصر معقل العالم ا ل إ س ل ا م ي اليوم و إ ش ع ا ع المسلمين في العالم اليوم مصر فيها كم مليون ف ت ح ع م ر بن ا ل ع ا ص أ ن ت فتحت ت ج ن و ا ل ل ه قلت ما ت ف ت ح ه بعدين أ ن ت عندك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما نشكر لك زول ما تمش عليه إ ذ ا شكر لك زول ما تمش عليه عشان كتاب س ن ة خ ا م س ة بتاع التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ك ت ا ب سنة خ ا م س ل م ن ا س ب ة ق ص ة التحكيم ب ا ط ل ة ق ص ة التحكيم ب ت ع ا ن ه غش أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و د ق س ه دي ب ا ط ل ة كما قال دار قطني من س ت ة أ و ج ه لكن لو فرضنا إ ن ه ا صحيحه زول شكر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انت لو مشيت عليه تكبع د ا ل ر س و ل قل ليه الرسول قال فيه وشنو قال صلى الله عليه وسلم أ س ل م الناس و آ م ن عمرو بن العاص دا ما في كتاب س ن ة خ ا م س ة بتاع التاريخ ولا في ك د ه دا في حديث صلى الله ع ل ه وسلم اسلم الناس و آ م ن عمرو بن العاص ت ا ن ي أ ن ا محمد سيد ولكن يقول لك ان يكون هناك ل ا م إ ل ا غ لا ي ط ل يقول لك ان ي ق و ل ف ي ه كده ي ش ك ر ص لا ل ر س و ل لك ان يكون ش ر ه م ا ك اشخاص لا يقول لك ا م ه ش ا ك اشخاص لا يقول لك ان ه ن ا ء ا ل ع ا ص من ص ا ل ح ر ج ا ل قريش ده ك ل ا م خ ا ص اه جيب ليك ل ا م زيه يطعن في عمري بن العاص انا اقبل لكن أ ق ل من الرسول لا اقبل ثاني كل الناس اطعنوا في عمري بن العاص أ ق ل من الرسول عليه الصلاه والسلام عندكم اعتراض فزع عنده اعتراض كل الذين طعنوا في عمري بن العاص أ ق ل من منه أ ق ل من رسول ه ياخي أ لكن الرسول شكر نسوي شنو أ خ و ا ن ا لكن انت شوف ا ل ح ص ل من عمري بن العاص في حياته صلى الله عليه وسلم حمري بن عاص رضي الله تعالى عنه لازم تقول شنو رضي الله تعالى عنه ل أ ن ه صحابي تاني ما ا ن ت عندك كلام صحابي صلى خلف、الرسلم. الرسول قال ولى الضالين ه وقال شنو آ م ي ن ل م ن الرسول م ا ت و مسلم ولا كافر مسلم عاصي من أ ه ل الكبائر يعني ولا كيف نقول من أ ه ل الاجتهاد ر أ ى أ ن ذلك أ س ل م وكذا طيب في س ل س ل ة القدوات في شريط اسمه م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان أ ر ج و انكم تسمعوه يمكن الناس يغير ر أ ي ه م في معاويه بن أ ب ي سفيان ذ ا ت رضي الله عنه صحابي وكتب الوحي م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان صحابي جليل من ا ل ص ح ا ب ة ما فيه كلام صحابي لذلك قال لا تسبوا أ ص ح ا ب ي ع م ر بن عاج بخش ولا بيمرك ومعابد بن سفيان بخش ولا بيمرك بس خلاص ديل أ ب ع د ب ا ل ن و م أ ق ع ناس س ل ف ا ك ر رونانديلو اي ح ا ج ة زيدي انت قاع الحاجات زيدي أ ق ع الناس ديل أ ن ظ م دي مساحات لكن مما يقول لك أ ص ح ا ب ي ديل م ا تمش عليهم ل أ ن ه ب ع ا د ي ك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بنفسه لا تسبوا أ ص ح ا ب ي ف أ ق و ل عمري بن العاص قال يحكي عن نفسه قال شهدت بدرا ف ن ج و ت كافر وشهدت أ ح د ا ف ن ج و ت وشهدت ا ل أ ح ز ا ب ف ن ج و ت فلما جاءت ا ل ح د ي ب ي ة وقع في نفسي أ ن أ م ر محمد سيظهر قال لنفسه الدين دا حينتشر وحيبلغ الافاق بس خلاص قرر ك د ه قال فلما أ ر ا د أ ن يدخل من العام القابل م ك ة في ع م ر ة ا ل ق ض ي ة بعد ا ل ح د ي ب ي ة و ا ل ا ت ف ا ق ي ة قال فلما دنا ميقات ا ل ع م ر ة قال قلت أ ذ ه ب إ ل ى ا ل ح ب ش ة فجمعت أهلي ل م اهلي أ قال وكنت ذا ر أ ي فيهم قلت لهم لئن يملكني النجاشي خير لي من أ ن يملكني محمد قال لهم يملكني النجاشي م ا يملك منه محمد قال من بغضي له وما كنت أ ظ ن أ ن ي أ س ل م قال ما بتخيل إ ن و انا أ خ ش الدين قال فقلت ل أ ه ل ي ي أ ت ي ك م عن قريب يطوف بالبيت ويتنعم في م ك ة بين أ ظ ه ر ك م فخرج يريد النجاشي قال فوجدت عند النجاشي عمرو بن أ م ي ة الضمري بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن أ م ي ة الضمري أ س م ي ن ا ه رجل شنو رجل المهمات ا ل ص ع ب ة وجوز ه ن ا ت وعمر يعرفه قال ف لي م ا ر أ ت ه النجاشي س ت ت أ ذ ن ا أن أ ق ت ليظهرن ه قال فكاد النجاش ق غضب غضب قال وأنا في بلدي خشيت على نفسي قال لي عليش لي قال فقال ت خشيت فاسترضيته واحتذر ل بلدي على لما عليش ليه لي النجاش ن وأنا نفسي ي في يا ي غضب غضب وكذا عمر أمره م ك امره ظهر و س ى على ف ع و ن ل ي ظ ر أمره ن كما ظهر موسى على فرعون قال لما ر أ ي ت إ ع ظ ا م ا ل أ ع ا ج م له قذف الله في قلب ا ل إ ي م ا ن ا ل ل ح ظ ة بي قرر ي ا ب مسلم قال فرجعت إ ل ى م ك ة ثم ذهبت إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف أ س ل م ت لكن كما في ا ل صحيح مسلم لما رسول ا ل ل جاء بسط يده جمع عمري د ه الله سبحانه ي ت ع ا ل قال رسول ل ما د ر ي ل م ا يد قال أ ر ي د أ ن أ ب ا ي ع ك و أ ش ت ر ط قال ماذا تشترط قال كل الكفر الذي مضى مني أ ن يمحى اي بن الضلال عملت ه يمحو مني قال أ م ا علمت أ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و أ ن الحج يجب ما قبله و أ ن ا ل ه ج ر ة تجب ما قبله قال فبسطت يدي فبايعته صلى الله عليه وسلم د ع م ر بن العاص خالد بن الوليد يقول خالد كان ا ل إ ي م ا ن ينازعني وكنت أ ح س أ ن أ م ر محمد سيظهر قال حتى كانت ا ل ح د ي ب ي ة اخوان ا ل ح د ي ب ي ة دي في ناس شافوها بس ب ذ ر ة ا ل إ س ل ا م ا ل أ و ل ى في نفوسهم في تلك ا ل ل ح ظ ة قال ر أ ي ت ه م يصلون وكنت على خيل قريش هو قائد الفرسان ا ل خ ي و ل قال فبعد أ ن صلى المسلمون بعسفان قال ندمت ندما شديدا أ ن ي لم أ ن ق ض عليهم وهم يصلون لفي ا ل ح د ي ب ي ة محرمين محرمين جو في ا ل ح د ي ب ي ة قبل الاتفاق في ب د ا ي ة ا ل ح د ي ب ي ة قال فقررت إ ذ ا جاءت ص ل ا ة كان هذا في الظهر غيرها لانقضن ا عليهم قال فلما جاءت ص ل ا ة العصر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الخوف ص ل ا شنو فعلمت انه محجوب وممنوع منا دخل ي س ت م طوالي دخل ا ل إ س ل ا م في قلبه ل ح ظ ة دين قال دي د ي ناس كلام دي ناس دين جاهزين ودين دماء فوق لعب ل ودين ناس دين رسمي خلاص قرر يسلم خالد عرض ا ل إ س ل ا م على ع ك ر م ة ب ن أ ب ي جهل وعلى صفوان بن أ م ي ة ف أ ب ي ا ء فخرج والتقى في م ن ط ق ة ي أ ج ج بعثمان بن ط ل ح ة ابن أ ب ي ط ل ح ة العبدري ولعله هو الذي هاجر ب أ م المؤمنين أ م س ل م ة بعد غ ز و ة بدر ي قال وهم في الطريق التقوا السحر و خ ر ج و ا ص سن ا ل م د ي ن ة في م ن ط ق ة ا ل ه د ا د وجدوا ع م ر بن العاص فجاء ا ل ث ل ا ث ة يريدون ا ل م د ي ن ة وهم على اعتابها وجدوا غلام ينادي على آ خ ر يقول يا رباح يا رباح قال فتفاءلنا جدا أ و ل حاجه اسمعوه اشنو رباح قالوا خلاص ذكى الام ميا ف إ ذ ا به يجري ينقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فتهلل ا ل ص ح ا ب ة لذلك فوقفنا فغيرنا ثيابنا ودخلت عليه فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن أ ب ي الوليد أ خ و خالد بن وليد أ س ل م قبله وهذا من المسائل التي أ ث ر ت جدا في خالد أ س ل م قبله و أ ر س ل إ ل ي ه ر س ا ل ة من ا ل م د ي ن ة فحواها بسم الله الرحمن الرحيم من الوليد ابن الوليد إ ل ى أ خ ي ه خالد إ ن ن ي أ ع ج ب لعقلك مع ر ج ا ح ت ه كيف أ ن ه جهل ا ل إ س ل ا م وغفل عنه قال لي ا خ ز و قدرك عاجل قدرك ده الاسلام ده يغيب منه كيف و إ ن ي تركت النبي صلى الله عليه وسلم لما أ س ل م ت ي س أ ل ن ي يقول و أ ي ن خالد الرسول س أ ل ه قال له خالد وين جاءت ا ل ر س ا ل ة إ ل ى خالد فكان دافعا قويا ومحركا عظيما ل أ ن يسلم هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة الذي حدا ب أ ه ل السير أ ن يقولوا ب أ ن هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة أ س ل م و ا في أ و ا ئ ل ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة أ ن خالد بن الوليد شهد م ع ر ك ة م و ت ة مقاتل ا في سبيل الله وظهر اسمه وذاع صيته ولمع نجمه في هذه ا ل غ ز و ة التي هي في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل س ر ي ة و في هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ع ظ ي م ة التي سميت في التاريخ ب م ع ر ك ة أ و س ر ي ة م و ت ة والتي كانت في جمادى من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة دخلنا شنو ا ل آ ن دخلنا السنجن ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة طيب أ ه ل السير اختلفوا أ ن قبل ذلك أ و ل ما أ س ل م ع م ر ي بن العاص أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم على س ر ي ة تسمى بذات السلاسل ارسلوا إ ل ى م ن ط ق ة تسمى بلا قبائل م ت ا خ م ة إ ل ى ن ص ا ر الشام وهم في بلاد الشام انتقل ا ل آ ن من ا ل ج ز ي ر ة والحجاز إ ل ى وين؟ إلى الشام ف أ ر س ل عمرو بن العاص إ ل ى بلا والسبب أ ن أ م عمرو بلويه أم عمر بن شنو؟ من وحصلت طرائف في هذه السريه ة أ م ر نبسلم عليهم جاء ولما ر أ ى عددا كبيرا أ ر س ل يطلب مددا ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم مددا على ر أ س ه أ م ر أ ب ا ع ب ي د ة بن الجراح وقال له لا تختلف أ ن ت و ع م ر ف أ و ل ما جاء قال له ع م ر إ ن م ا أ ن ت مدد و أ ن ا أ م ي ر فكان و ا يصلي بهم جميعا رجل ل م ا زر اسلم يدوب ا له شهر يكون تقريبا وقفهم كل ه ن صف خمسمائه ي ة خ م س صحابي يمكن يكون لو ما خ ا ل ت ا ل ذ ا ك ر ة عمر بن الخطاب نفسه في الغزوه حتى عمر قال لا أ م ي ر ن ا أ ب و عبيده ة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ي لأنا القاعد ن وأنا ا أ م يا ر ك م بق بقى أمير عمرو عبيدة ان رسول الله أ م ر ن ي أ ل ا أ خ ت ل ف معك و إ ن ه قد طابت نفسي أ ن تكون أميري خ ل اميري ص بقى أ ه قام احتلم ا ل ط و الدنيا بارد اتيمموا、صلبهم. ياخذ فاهم خلاص اتيمموا واشنو صلبهم ذول الزول دا أسلم ليه في ناس يتولدوا في الإسلام لحد ده واشنو ناس واشنو في في يارف اتيمم حسب وراء قال لك المتيمم ما يصلي بالمطردين ت قال, قال, قال منه. المتيمم ما يؤم الناس ا ل م ت ر ي ن حسب امام م رضي الله عنه اما ا ل ص ح ا ب ة الكبار كبر ناس ا ل مبشرين ب ا ل ج ن ة أ م ا م وهو متيمم ورجع عليه وسلم ف أ ق ر ه وتبسم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه لا يقر على باطل حصرت م ج م و ع ة من السرايا بعضهم يقول و أ ن ا أ ر ج ح أ ن بعضها كان بعد موته طيب ما هي م ع ر ك ة موته م ع ر ك ة موته اعتبرها أ ع ظ م معارك التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي من أ و ل ه إ ل ى اخره ولا أ ك و ن مبالغا لو أ ن ي قلت ذلك م ع ر ك ة موته سريه لكن لو تذكرون جميع سراياه صلى الله عليه وسلم كم خمسين ثلاثين أ ر ب ع ي ن أ ك ث ر ه ا كانت خ م س م ا ئ ة التي فيها من عمرو بن ع ا ص ب ا ل مدد هذه ا ل س ر ي ة كان فيها ث ل ا ث ة آ ل ا ف حشد لها النبي صلى الله عليه وسلم ح ج د ا ث ل ا ث ة آ ل ا ف في جماده ا ل أ و ل ى من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة على صاحبها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم هذه ا ل م ع ر ك ة م ع ر كانت ة ك عجيبه ة أ و ل العدد كبير أ و ل عدد يخرج كجيش منظم على غير ق ي ا د ة من ق ي ا د ة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا العمرة القضاء كم؟ ألفان شهدها ألفان ا ل غير كنون؟ كم؟ سيخترقون ا والأطفال ء ا ثلاثة معناها ل ألف كلهم كم؟ أصحاب فور يعني وضع ده ده حشد حشد طيب ي س أ ر ض لم يعهدوا القتال فيها ثماني سنوات هم يقاتلون في ا ل ج ز ي ر ة فميدان ا ل م ع ر ك ة محفوظ للصحابه ولد الرسول صلى الله عليه وسلم دير لذلك كان الجيش الذي خرج به هرقل لقتال هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة م ئ ة أ ل ف كم م ئ ة أ ل ف لا قريش ولا الجزيره ا ل ع ر ب ي ة كل ما عنده ارسل كان في غ ز و ة بدر ت ل ت ا ئ ة و س ب ع ة عشر وقريش كم أ ل ف في احد أ ر س ل لم أ ل ف وقريش كم ثلاثه الف ا ل أ ل ف انخذل منهم الثلث بعبد الله بن أ ب ي بن سلول فضلوا كم سبعمائه ي ة ص قصه ا ث ل ا ث ة أ ل ف ا ل أ ح ز ا ب كم؟ ع ش ر ة الاف أ و اثنا ش ر ألف ب الف ك كم؟ ث ي دين مية ر أ ل ب ق ي ة القبائل بلا و ع ذ ر ة ولخم وجذام م ئ ة ألف أخرى ألف كم دين؟ ا ئ ص الف ث ا ث ة أ ل و اخرى ل ل ه إ و والله ا ا ن ن س ي د لو أ ي زول في قلبه في ح ب ة لكن لك يقول الكلام د ه الصمام معقول وما تبالغ يا مولانا كويس والكلام د ه انت ب ت أ ك د منه يقول لك يا أ خ ي ما ب ت أ ك د منه كيف لو أ ي زول ع ن د ه في قلبه لكن لك, لك الشده عجيب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حدد أ م ر ا ء ه قال أ م ي ر ك م زيد ا بن ح ا ر ث ة ا بن شرحبيل ابن كعب ا بن امرئ القيس الكلبي القضاعي من قبيله قضاعه و كلبي رضي الله تعالى عنه ف إ ن قتل فجعفر بن أ ب ي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ف إ ن قتل فعبد الله بن رواحه حدد هول وقل ان يسمي شهد هذا التقسيم يهودي اسمه النعمان ا بن فنحص النعمان بن ابنه فنحص قال لقد كانت أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل يسمون القوادهم فلو سموا م ئ ة لقتلوا جميعا لو قال ف إ ن قتل ففلان معناه اي اختل ده فقال يا زيد اعهد عندك و ص ي ة اي ح ا ل اكتبه فانه اذا كان محمد نبيا حقا فانك ميت قال اشهد انه نبي صدقا وبرا هذه غ ز و ة م و ت ة سببها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل رسولا من عنده الرسول اخواننا السفير الحارث بن عمير ا ل أ ز د ي رضي الله تعالى عنه أ ر س ل ه بكتاب إ ل ى قيصر عرض عليه في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني ف قيده ت ل ه ق وقتله وكان هذا من ا ل أ ع ر ا ف ا ل م س ت ق ر ة أ ن الرسل لا يقتلون مهما كانوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ف أ ر س ل جيشا قوامه ث ل ا ث ة آ ل ا ف ليخترقوا بلاد الشام وتعتبر م ع ر ك ة موته ب د ا ي ة الفتوحات ا ل إ س ل ا م ي ة ل ل إ م ب ر ا ط و ر ي ة يعني ما جاء من ذلك من معارك من اليرموك ومن فتح فلسطين ومن غيرها هذه هي المناطق التي دارت فيها م ع ر ك ة م و ت ة من أ ع ظ م معارك التاريخ لما خرج الجيش ا ل إ س ل ا م ي ودعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند ا ل ث ن ي ة ورجع عندها بكى عبد الله بن ر و ا ح ة فقال له الناس ما يبكيك قال ذكرت قول الله تعالى و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما م ق ض ي ة قال كيف بالصدر بعد الورود بعد ما زال يخش ن م ر منا كيف قاعد يبكي ذكر ا ل آ ي ة قاعد يبكي علقت على ذلك قلت إ ن ه ا ش ف ا ف ي ة م ط ل ق ة و م ص د ا ق ي ة ك ا م ل ة يبكي زول ر س و ل ا ل ب ق ى أ م ي ر قال كان فلان قتل ففلان قال ف إ ن قتل عبد الله ف ا ل أ م ر إ ل ي ك م وهذا دل على أ ن ا ل ث ل ا ث ة سيستشهدون رضي الله تعالى عنهم خرج الجيش واخترقوا حتى وصلوا إ ل ى م ن ط ق ة في بلاد الشام تسمى معا نزلوا فيها بعض الليالي وسمعوا أ ن الروم قد أ ق ب ل ت في م ئ ة أ ل ف ومعهم م ئ ة أ ل ف أ خ ر ى من العرب المستعربه او من ا ل م س ت ع ر ب ة الذين هم من القبائل ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ت ن ص ر ة يقودهم رجل يسمى ب إ ر ش ة أ ح د ا ل إ ر ش ة اللي هو رئيس القبيله يعني يسمى مالك ا بن ز ا ل ف ة مالك ا بن ز ا ل ف ة مالك بن ز ا ل ف ة كان قائد م ئ ة أ ل ف وجاء هرقل ي في كم في مئة ألف مئة جلس المسلمون ي ت ش ا و ر و ن وبعد ليلتين قرروا أ ن يرسلوا ا ل م س ل م يخبروه بالعدد الذي عليهم عدوهم فشجعهم عبد الله بن ر و ا ح ة قال يا أ ي ه ا القوم إ ن التي تكرهون من ا ل ش ه ا د ة هي التي خرجتم لها في ش ل و مجمود ما ش ه ا د ة والله انا لا نلقى هؤلاء بعدد فاتقوا الله واصبروا وينهي الا احدى الحسنيين فشجعهم فسار الجيش فلما وصلوا وجدوا ان الروم قد وصلوا ق ر ي ة تسمى مشارف نزلوا فيها كم مئتي ن ألف إ خ و الف ن ن ا ما في مقارنة في مئتين حسن إ ن حاز المسلمون إ ل ى ق ر ي ة تسمى م و ت ة بضم الميم والتسكين م و ت ة نزلوا عندها زحف إ ل ي ه م العدو فدارت رحى م ع ر ك ة و م ل ح م ة من أ ش ر س معارك التاريخ قال أ ب و ه ر ي ر ة وكان حاضرا وشهدها عبد الله بن عمر ثلاث ألف قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه ما ر أ ي ت مثله في عدد ولا سلاح ولا كراع ولا خيل ولا حرير ولا ديباج الناس يجيب أحد قال وبالقرب مني ثابت ابن ا ل أ ق ر م العجلاني ثابت ابن منه ا ب ن ا ل أ ق ر م واقف قال لي يا أ ب ا ه ر ي ر ة هالك ا ل أ م ر ش د خوفك ولا ش ر ك قال نعم قال إ ن ك لم تشهد معنا بدرا قال انت ما ح د ث ت بدر لو كنت حدثت بدري ما كنت عملت ك ذ ا هذه ر و ا ي ة أ ب ي هريره لكن والله م ع ر ك ة حمل الرايه زيد رايه من رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاط في رماح القوم فمات رضي الله عنه واستشهد فحمل الرايه بعده جعفر وكان على فرس شقراء فنزل وعقرها يقول ابن القيم ويستفاد من ذلك قتل الحيوان حتى لا يستفيد منه العدو وفي ذلك يقول أ ب و ح ن ي ف جواز التخلص من ا ل أ غ ن ا م إ ذ ا استيقن انهم أ يقتلوننا وينتفعون ب أ غ ن ا م ن ا فبالتالي عقر وترجل وقاتل حتى قال ابن عمر ر أ ي ت في جسد جعفر أ ك ث ر من تسعين ض ر ب ة و ط ع ن ة ليس فيها شيء من دبوره ما فيه. والله ر ما ا فيه و الدين دافعوا عنه والله ناس دافعوا جحفر دص مرتاح من م ك ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة عمره كله قاعد في ا ل ح ب ش ة ج م ت ي ن ج ا و ه كم س ن ة يادو جا في فتح خيبر تقريبا تقع قريب دوماده سنه س ب ع ة و ا ل آ ن هو في شنو دوماده س ن ة كم سنه ث م ا ن ي ة يقتل شهيد ا رضي الله عنه وقيل أ ن ه قطعت أ ط ر ا ف ه وقيل ان روميا ضربه فشقه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ينقل ا ل أ ح د ا ل في ا ل م د ي ن ة كما هي هو المنبر يقول حمل الرايه زيد ف ق و ت ل ا فاستشهد فحمل الرايه جعفر ف ق و ت ل ا فاستشهد وحمل الرايه عبد الله بن رواحه ثم سكت حتى اغتم قومه أ ه ل خافوا عليه قال فقاتل فقتل فسر عنه م وحمل الرايه عبد الله بن ر و ا ح ة وهو الذي لما خرج نسبت إ ل ي ه الشعر الذي قاله في موته ولكنني أ س أ ل الرحمن م غ ف ر ة و ط ع ن ة ذات فرع تقذف الزبد ة أ و ض ر ب ة بيد حران م ج ه ز ة تنفذ ا ل أ ح ش ا ء والكبد حتى إ ذ ا مروا على جدث قالوا ما أ ر ش د الله من غاز وقد رشده وقد أ ن ك ر ذلك بعض أ ه ل التحقيق غير أ ن هذا متواتر ومتوافر في كل كتب السيره ولما جاء عبد الله بن ر و ا ح ة وكان شاعرا قال للنبي صلى الله عليه و سلم فثبت الله ما اتاك من حسن جل وعلا وقف فيه ك د ه وماشي شايل سيفه و لا يودع قال لشنو ثبت الله ما اتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي ن ص ر و زي نصر موسى قال له ربنا ينصرك زي نصر موسى وهمشي خلاص والله لكن ا ل ص ح ا ب ة ا ل ناس واعين يا ا خ ناس واعين قال له تفرست فيك الخير ن ا ف ل ة يعني أ ع ط ا ك الله الخير ن ا ف ل ة الله يعلم أ ن ي ثابت البصر قال له أ ن ا كلامي الله يعلم ان ه كلامي ده ما بقى ع و ا ط ه أ ن ت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أ ز ر ى به القدر قال هذه ا ل أ ب ي ا ت وخرج لما حمل الرايه جعفر كان يقول ي حبد ا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها ك ا ف ر ة ب ع ي د ة أ ن س ا ب ه ا علي الا قيتها ضرابها عبد الله بن رواحه لما حمل الرايه حاول أ ن يستزد نفسه يا اخوانا ن ما مشى ق ع د حنسه لا ب ر ا ؤ ه ا ك ب يقول يا رب اشنو قال أ ق س م ت يا نفسي لتنزلنه لتنزلنه او لتقتلنه قد أ ج ل ب الناس وشدوا رنه ما لي اراك تكرهين ا ل ج ن ة يعني جعل يستنزل نفسه حتى قاتل يومه كله و ه د أ ت ا ل م ع ر ك ة جلس فجاءه معمله بعرق لحم فنهس منه نهسه ثم سمع ا ل ح ط م ة في الجيش ش ك ل ج د ضرب جد و ا ل أ ص و ا ت ع ا ل ي ة فرماها وقاتل وقتل لما سجد عبد الله بن ر و ا ح ة أ خ ذ الرايه ثابت بن ا ل أ ق ر م العجلاني وقال يا أ ي ه ا القوم اصطلحوا على رجل منكم ما في و ق ت فقالوا أ ن ت قال لا ولكني اصطلح خالدا أ س ل م لكم شهر ب ا ل ك ت ي ر شهر أ د و ن رايه قال النبي فحمل الرايه ثابت بن أ ق ر م ربنا نقل له زي ما هي المعركه قدامه و ص ف ه وصف قال ثم أ خ ذ ه ا سيف من سيوف الله والله خالد دغيت أ د و ه بالله أ س ل م له شهر بقوا سيف ط و ا ل من سيوف الله يا خ ص ح ا ب ة ديل بيحصلوا منه اشكد أ ن ا أ ن ص ح ك انت ك ما قدرت على عمل أ م س ك لسانك منهم ما بتقدر عليه لسانه تمسكه من ا ل ص ح ا ب ة أ م س ك لسانك من ا ل ص ح ا ب ة ما كنت دخلك و ي ثم في هذه ا ل م ع ر ة أ خ ذ الرايه خالد بن الوليد خالد الوليد قال لقد انقطعت هذا اول إ س ل ا م ه في يميني يوم موت ت س ع ة أ س ي ا ف الزور قطع تسعه سيوف اتكسر السيف حتى ا ل ت ي ر ي ن و ج ب سيف ثاني ت س ع ة الشده لو هذا في البخاري ا ل م ن ا س ب ة قول خالد هذا رضي الله عنه إ ن ق ط ع ت يوم موته في يميني ت س ع ة أ س ي ا ف فما ثبتت إ ل ا ص ف ي ح ة يمانيه ة لمن أ ع ط و الراية رجل عمل خبير عجيب شلوك طبعا جعل المسلمون على ميمنتهم ق ط ب ة ا بن قتاده العذري وعلى ميسرتهم ع ب ا د بن مالك ل ل أ ن ص ا ر ي ق ط ب ة قطبة عمل عمل عجيب اخترق الصفوف فقتل قاتل ا ل م س ت ع ر ب ة من النصارى ا ل م ئ ة أ ل ف قائدهم ت ل ق مالك بن ز ا ل ف ة قتله انتهى منه خالد حول الجيش م ي م ن ة و م ي س ر ة جعل ا ل م ي س ر ة في ا ل م ي م ن ة والميمنه في ا ل م ي س ر ة و ا ل م ق د م ة في الخلف والخلف المقدمة صار كل جيش يواجه وجوها لم يرها الناس ا ل ل ي ه ن ا ك لون يومين ب ك ت و ا م ع د ي ن لما يجابون ا ل ل ي ه ن ا ك بجاي ل الروم لا لاوزو ا قالوا دا عدد جديده مدد ف ب د أ و ا ينسحبون و ب د أ خالد ينسحب حتى استطاع أ ن يسلم الجيش المسلم تخيل م ع ر ك ة م و ت ة تعتبر نصرا عظيما عدد الذين قتلوا من المسلمين اثناشر ا ل ث ل ا ث ة أ ل ف ماتوا منهم كم اثناشر فيهم رجل لابد أ ن أ ذ ك ر ه من الذين استشهدوا رضي الله تعالى عنه س ر ا ق بن عمرو ا ل ح ا ر ث بن النعمان ا ل م ا ز ن ي ومسعود بن ا ل أ س و د العدوي ولكن قتل رجل قل أ ن يذكر في كتب التاريخ قتل و ح ب ابن سعد ا بن أ ب ي السرح أ خ و ه مشهور جدا عبد الله ا بن سعد ا بن أ ب ي السرح الذي ب د أ فتح فتح السودان و إ ن رغمت انوف العلمانيين عبد الله ا بن سعد ا بن أ ب ي السرح استشهد في غ ز و ة م و ت ة أ خ و ه وهب بن سعد بن أ ب ي السرح وقتل من الروم. كم على قتل من الروم خلق لم يستطيعوا أ ن يحصوهم يعني انت خلال الوليد السيوف دي انت في السيوف هي في التسعة أنت انت شنو الناس انت شنو كأن الناس كان يعني جاءت جاءت التسعة اتكسرت خلال ما جاءت لذلك فوق روسى ده كسر كسرت بيحظروا رسمي قتل من المشركين الشيء موات من ومن الروم قتل خلق كثير وفيها ا النبي س ت ق ب ل ه م ج ع ل أهل ل ا م د ن الذين في المدينة يحثون ة الصحابة أو جعل ع ل في ي ل الفرارون قال بل هم العكارون ت ر ا أيها ب يقودون و هم خرج و ا وفيها خرج عبد الله بن جعفر ليستقبل الجيش ولم يجد والده فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم معه و أ ر د ف ه ودخل على أ س م ا ء رضي الله تعالى عنها أ س م ا ء بنت عميس وهي تعجن عجينها ودهنت عيالها تنتظر أ ب ي ه م ف أ خ ب ر ه ا أ ن جعفر قد استبشد ثم قال اصنعوا لال جعفر طعاما ف إ ن ه م أ ت ا ه ما م يشغلهم والحديث عند أبي داودة والترمذي وعندها ا ل ح د ي ث أبي والترمذي داودة د و ع ن قالت أ س م ا ء بنت عميس ا ل خ ث ع م ي ة أ ب ي ا ت ا من الشعر قالت فاليت لا تنفك نفسي ح ز ي ن ة عليك ولا ي ن ف ق جلدي أ غ ب ر ا بس لعمري له عمري كله أ ن ا أ ك و ن م غ ب ر ة يعني تبكي زوجها جعفر قالت فلله عينا من ر أ ى مثله قالت عيني ما شاف ا ل ز ي و فتى أ ك ر و أ ح م ى في الهياج و أ ص ب ر قالت ز ي و ما في القتال سبحان الله بعد ف ت ر ة تزوجها أ و بكر الصديق وفي ا ل و ل ي م ة بعد ما ابو بكر تزوجه وخلاص قام علي ابي طالب طبعا جعفر اخوه قال لي أ و بكر ا ص د ي ق ممكن ت ت ك ل م مع م ر ة ت د ي ن ا د ي ه ليمن ورا ء حجاب ق لما انجاد لفحه ريح العروس فقال أ ي ن قولك فاليت لا تنفك نفسي ح ز ي ن ة عليك ولا ي ف ك جلدي أ غ ب ر ه قالت إ ن م ا أ ن ت ا بن أ ب ي طالب رجل فيك د ع ا ب ة انت ز ر ج ت ي تطعي حزار وما تنفع معي كويس ورجعت وولدت ل أ ب ي بكر محمد بن أ ب ي بكر في ح ج ة الوداع كما سوف نعرف ثم توفي أ ب و بكر وغسلته كما جاء في موطن ا ل إ م ا م مالك ثم تزوجها علي بن أ ب ي طالب ف أ ن ج ب ت له يحيى أنه أن أبي أبي من بن بن بن الله اختلفاه الله محمد الطرائف قال بكر جعفر جعفر يحكى وعبد عبد خير من أ ب ي ك وقال محمد بن أ ب ي ب ر بل أ ب ي خير من أ ب ي ك أ ب و ي كان ا ل خ ل ي ف ة قال لي أ ن ت أ ب و ك ما بك خ ل ي ف ة ولا ك د ه ا خ ت ل ف و ا فجاءوا إ ل ى علي فكان ا ل أ م ر لعلي مؤلم محمد أ ب و ابو بكر الصديق وعبد الله أ ب و جعفر فقام قال لهما ا س أ ل و ا أ م ك م ف إ ن ه ا خ ب ر ة الرجلين قال ل أ م ك م عايشه دا وعايشه دا. مرد منا قام مشوا س أ ل و ا أ م ه م قال أ ي ه أ ف ض ل أ و بكر أ ب ي وذا قال ل ابي أ قالت لعبد الله بن جعفر أ م ا أ ب و ك فكان خير الشباب وقالت لمحمد بن أ ب ي بكر ف أ م ا أ ب و ك فكان خير الشيوخ حلت ا ل م ش ك ل ة لما بلغ ا ل أ م ر عليا غضب ناداه قال لا لو قلت غير ذلك طلقتك ل أ ن ما برضه لو ن قالت ص ت قد نبقر فوق ك ا م م ولو ق نقصت كمان يا أخيه ما برضا له ك ن ضيعتيني أنا قليا د خير الشباب الكهول وده خير أنا ده خير شنو أقول قالت له ثلاثه ة أن ت ش ر م أ خ ي انت ر قلت الثلاثة د ي إذا أ ن بجيت أقل واحد شرهم أو شنو أقلهم أ خ ي ا ر إذا كانت ثلاثة إذا واحد دين أنت شنو أقل معناه هم كويسين, وإنت هم معناه هم كويسين يعني. فهذه قصه م و ت ة التي كانت في جماده من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة على صاحبها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ س ا ل ل س س ا م أ ت و د ع ك م الله ل إ ى د ر س ن السلام ا ق ا أحداث ا د م مع ل ي ر ة ا ن ب و ي ة ل ع ظ ي ة الرائعة ورحمة الحين الله الذي لا ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى ذلك عليكم أستودعكم تضيع